رَبَّ نَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجِنُونَ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 فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مجرمون فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُ كريم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا من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 ان انها اولائي يقولون لا يقولون ان هي الا موتنا الاولى وما نحن بمن شريم فاتوا بابائنا ان كنتم صادقين ا هم خير ام قوم تتبعوا الذين هم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 ترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناه بحور عين يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ التَّأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِنَ الرَّبِّ كَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يَ فَناهُ بسانكَ علَّهُ ييتَدَكرون فَر تَقِبِ إهُ